إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدو إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة قالوا لو شاء رب الَّذِينَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا